بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأكمان على خير خلق الله يسمعين وعلى آله وصفه ومنثار على كبيله من أهده إلى النجين بعد فقد شرأ المثلث رحمه الله في دياني الأثر المترتب على على وجود الزهاب من وجود الكفارة على الزوج إذا أراد أن يعود وقد ضيلنا أنه لا يحل للزوج أن يطع زوجته وحتى يفكره وذلك لنصف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذنائه للعلم ونظرا لذلك يريد السؤال ما هي الكفارة المتركبة على الظهار وقد بينا الله تبارك وتعالى هذه الكفارة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فشرعا من ثمث رحمه الله في دياني هذه الكفارة وبعد مسارينها قال رحمه الله الكفارة وعبت رقبا الضمير عائد من الظهار والكفارة المحضوظة من الكفر وعصل الكفرج لغة العرب التسكر والتغفية يقال كفر الشيء إذا ستره وغطاه عن الأنبار ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يكفر البدر بمعنى أنه إذا أراد الزراعة فإنه ينفر البدر ثم يغطيه عن الطير فسمي كافرا من هذا الوجه قال الشاعر في لولة كفر النجوم غمانها أي ستر النجوم الغمان وسمي الكافر كافرا لأنه كفر نعمة الله عليه فجحدها وكأنه غطى ما أنعم الله به عليه ودعى أنه ليس لله عليه نعمة ما الله عليه وسلم والعافية والكفارات هي العقوبات التي أمر الشارع بها وتأتي على أنواع وأحوال مختلفة تختلف بحسب اختلاف موجباتها ولذلك تنقسم الكفارات إلى كفارات مغلظة وكفارات خفزة وكفارتنا وهي كفارة الزهار تعتبر عند العلماء رحمه الله من الكفارات المغلظة وهي الكفارات العظيمة التي أوجب الشرع فيها ما لا يوجبه بغيرها تعظيما للذنب أو للخطيئة التي أو التقطير الذي ارتكبه المخلص وهذا الملح وهو الكفارة المغلظة منهما يتعلق بالقتل وهو قتل القتل كما سيأتيها إن شاء الله قتل خطأ جناعا وقتل في قتل عنه وأنا بالنسبة فذلك أيضا كفارة الجناع في نهار رمضان وفذلك كفارة الزهار وكفارة المخصفة من أمثلتها كفارة اليمين وكفارة للفيات الحج ونصلها وكفارة تارث ينص عليها الكتاب وت��نها السنة وتخصلها وتارث تأتي في السنة ولا ينص عليها الكتاب فالكفارة المغلقة التي نص عليها الكتاب والكفارة التي نص عليها الكتاب وتغفرتها السنة وبيّنتها منها كفارة الظهار وكفارة الفدية في الحج فإن الشارع سبحانه نفى عليها في كتابه وجاءت ثم بديانه قال تعالى ففدية من انفيان أو صدقة أو نفذ فهذا أصل لكفارة أن من اتشد نسبوعا بحلق الشعر أو نفسه أو غطى رأسه أو لبثى من مخير فألي هذا ثم تصرفها السنة فالله عز وجل قال تدوك من سيام أو صدقة أو نصف من يدين السيام فالنوم لصومه المفتدي وكذلك أيضا النصف الذي يلبحه لن يدينه ستحانة قدرة من الإذن أو البقر أو الغنم وكذلك الإطعام لن يدين قدرة فجاءت السنة بالبيانة هذا نوع من الفشارات والنوع الثاني ذيات السنة ولم يرد في القرآن نص عليه إنما ورد في القرآن بيانة شرمة الفعل الذي يوجد الكفارة خلفي في نهار رمضان ماهى عنه القرآن في مجاهد سنة وبيّنت ما هو الإسati الكفار اللازمين من مجامع في نهار رمضان وليس في القرآن něجد على إيجاد الكفار على المجامع في نهار رمضان فهذا معنى الكفارات المغلظة بين Reason شنة ولن يبينه القرآن وهذا من يدل على أن السنة تأتي بأمرٍ زالبٍ عنا في القرآن فلكن من يقول أن السنة فقط بياناً من المجمن القرآن تقصص لعنائها تقريباً لمطلقها نحن ذلك مما ذكره وعلى كل حال فكثارة الظهار ضيّنها الله كبارة وفعالة في الثالث فعلى لسان عصوده صلى الله عليه وسلم في كثرة المظاهر من المرأة قال المنصنف رحمه الله فكثارته عذف راقبه سيأتي إن شاء الله أن هذه الرقبة التي تجد على المظاهر ينضغي أن تروح فيها الشغوط المعتبرة بالحكم بفشة أو بإذجائها العذف والأصل في ذلك أي إذاب العذف على المظاهر قوله تعالى الذين يظاهرون من نسائه والذين يظاهرون من نسائه كم ينعودون لما قالوا فتحرروا رقبا فقوله تعالى تحرير رقبة أي عفق رقبة فالتحريف للرقبة المراك أنه يفكها من قيب العبودية فيعتقها لله عز وجل وقوله رحمه الله فشارته عفق رقبة فشارت الضهار يعني مرتبة واختشارات منها ما هو مركب ومنها ما هو مخيئة تارثاً يأمرك الشرع بكثارة ويجعلك مخيراً تختار ما بينه ثلاث فطار أو ما بينه خفلطين أو أخفر فتارثاً فم... مجمع ويقولك كفر بكذا فإن عزلت فبكذا فإن عزلت فبكذا وتارثاً مجمع بين الأمران فكثارة تخييرية نزل كفارة الخبية يقولك على هدوث المنسيان أو فطاقة أو نسو هذه تخييرية والكثارة المركبة تشارف الزهار عفق راقبة فإن ينجح في عام شهرين متتابعين فإن لم في أطعام سبسين المسكين لا يفضيء الثاني مع القدرة على الأول ولا يفضيء الثالث مع القدرة على الثاني وأما الذي جمع لأن التخيير والترتيب تكثارة اليمين إلا الله تعالى أوجد فيها عفق راقبة أو أطعام عشر مسافي أو كثوتهم هذا تخييره إن شاء أن يعتقراء قضاء وإن شاء أن يدعن عشرة مساكين ثم جعل الترتيب فمن لن من جلالة في علمان ذلك تفارة ومنالك فجاء بالترتيب عاقب التخير فالتخييب في الثلاثة الحصار الأول ثم جاء الترتيب بعد ذلك فهنا الحصارة الحصارة الزهار مرتبة من النوع الذي أوجبها الشرع على وجه الترتيب وبناء على ذلك لابد من تحصيل هذا الشرط يعني أنه لم ينتقل إلى خفلة مدام أن الشرعة قد يشرط غيرها حتى يتحقق شرط جواز الانتقال إلى العيهات قال رحمه الله في فرص عفت ورقبه هذه الرقبة طبعا الشرط ميثية وميثية ثم كذلك السلامة من العيور وفي يأتي تحصيل هذين الشرطين الموتبرين في حكم مشحة في فإن لم يجد صام شمرون متتابعاً ولما قال عفق رقضا على هذا ما يوصب بكونه هو الذي يعتب والذي لا يوصب شيء لا يفق كما لو أعتق جميل الأمة إن جميل الأمة الجميل في بطن الأمة صحيحاً أنه يوصب للسيد ولكن لا يوصب بكونه رقض إلا إذا خرج حياً إذن إذن نصلحه أيضاً قبل ذلك لو أعتقوا ولم ينصح قال ابن دغمان في حكم عقب قال انه اذا كان جميلا في بطنه هي فانه قد يكون معيبا ايضا يوجب بطلان البيعه كما كانت ان شاء الله في البيوت المشرعه فان لم يجد صوره ما له من كتاب بعين فانه وجد الرقبه قامت وهذا التقييد الذي ذكرناه اذا لم يكن قادرا على ذكر فإنه لا يتحرى النصو ما ينتقل إلى البدل وهو صيام شهر المتتابعين وعشك الرقبة يتفقر إلى نسية كما يتفقر والنسية أن لا نفهم مالكا للرقبة أو في المال المالك وفي حكم المالك موجوده قدرة أن يفكر ويعتقها فإن كان عاجزا أو كانت الرقبة غير موجود موجودة فمساعة إن شاء الله ينتقل إلى الخفرة الثانية وهي صيام شهر المتتابعين لقوله تعالى فمن لم يجد قصمها من شهرين من من قبل أن يتماسك فجعل الله عز وجل بشرف الانتقال إلى قصمة الثانية لكثارة الزهار أن يكون المظاهر غير قابل على الرقبة غير رواجب لها وهذا يدل على أن قصمم الشهرين المدة يجب في حص المظاهر إذا كان عاجدا أن الرقبة كما دكرنا وهذا نحن يجمع بين نعرف رحمه الله وظاهر السنة يجمع فيما في القصة المظاهر في حديث خوله رضي الله عنه وأعضاه أتفق بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق الرقبة فلما أخبر أنه لا يجدها أمره بثيان شهرين متتابعين في عام الشهرين المتتابعين سيأتي تسطور أحكام إما أن يبدأ من أول الشهر فحين عيب يعتبر بالشهر القمري ناقصا أو كاملا فلو أنه اتبع في أول شهر محرم وكان شهر محرم ناقصا أجزائه فمنكن بناء على هذا أن يصوم 59 يوما ويمكن أن يصوم 58 يوما إذا خان من أول الشهر وهذا إنما يكون إذا ثبت للرؤية أن شهر ناقص وهي سنة فهذا يدل على أن كراء الهلال أمر مطلوب من المسلمين وأن المنضغي عليه أن يشهر هذه السنة لأنه تترفض عليها حكام شرقية كثيرة وأما العمل بالشساب الثلاثين فإنه لا يزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا أمة لا نسكد ولا نسكد الشهر هكذا وهكذا وهذا مذهب جماهير السلق والخلق والعين الأربع رحمه الله جميعاً على أنه لا يعتد بحساب الهلسين في إسلاح الشهر والخروج وأن الحضرة بالرؤية إن رؤية الهلال وإلا كثم بثمان من الشهر كما سبق بيان هذه المسألة فتشفيل القول فيها في مسائل رؤية هلال ومران في عام شهرين متتاجعين إذا ابتدأ من أول سنة الشهر اعتد به ناقصاً أو كاملاً وإذا اتبع أثناء الشهر فإنه يصوم 30 يوماً متتابعاً فيكون في منتقل إلى خساس الشهري المتتابعين بالعدد على أطحي قولي العلماء رحمه الله الذي هو مجهب الجمهور أهل العلم أنه يجوز أن يبدأ من منتصف الشهر ويجوز أن يبدأ من أثناء الشهر وأنه لا يشترق أن يبدأ من أول الشهر فإن لم يستطع طيام الثقافة نفسين مكتين فإن لم يستطع طيام الشهرين المختابعين فإنه يجب عليه أن يتعي مكتين مكتين وقلتي تعالى فمن لم يستطع طيام الشهرين مكتين ذلك يتئذ بالله فظواما سبحانه وتعالى أنه يجب عليه أي على المظاهر ان عجز أو لم يستطع طيام الشهرين المتتابعين أن يبعا مكتين مكتين وتقدم معنا بيانه عن سنسين ووصف المسين وضادقة في صفات الزكاء وصفة الإطعام المتبئة سيأتي بإشارة إلى بعض المسان المتعلقة لإطعامه هنا فقط المصنف يذكر في الشارع إثنانا وسيأتي إن شاء الله بكثير أحسانا كما هي عادة العلماء رحمه الله إنه مجهد ثم بعد ذلك في يحصل وَلَا تَنْزَمُ, تنزم فَقَبَتُوا إِنَّا لِمَنْ مَلَكَهَا أو ألسن مزارك لثمن نسمها صادلاً عن تتاريسك أسفر ولا تنزم الرقبة إلا لمن ملكها ولا تنزم أي لا يجب على المظاهر أن يرتق الرقبة إلا إذا كان مالكاً لها اشترى رقبة صغيرة كانت أو كبيرة ذكراً كانت أو أنتى فإنه حمعيلاً انتقلت من قيتها فيلزمه أن يعتق هذا الرقب ولا ننزمه بالعفق إلا إذا كانت الرقبا مالكا لها أو قادرا على شراء أمران إذا تحقق أحدهما عمر به إما أن يكون, يكون الرقبا عنده وفي نفسيته فأن يطور أن يملكها بإذ أو يملكها بشراء أو يملكها بهبر صحيحة فلما دخلت في نفسه أو ظاهرا من امرأته فقال له أخوه وَهَبْتُكَ جَارِيُّ في فُلَانَ قال قَلْئِ فُلَانَ قَبِلْتُهَا قال وَهَبْتُكَ عَبْدِي فُلَانَ قال قَبِلْتُهُ فدخل إلى ملسية رقضك قال هو حضر لله عز وجل قصد بذلك أذكر عنها أعزه إلا لمن وجده إن كان ما إلا لمن ملكه لا تزم إلا من كان مالكا لها مالك أو أمكانه ذلك أو أمكانه ذلك مالك أو أمكانه ذلك بثمر أم مدنها وامترم ذلك بثمن نسلها يعني ممكنه أن يشتري رقبة وأن يدخلها إلى نسل بشرائه بثمن نسلها والرقاب إلى ديعة إلا امتباه بثمن النسل ان انتباه سيضالق في قيمتها ويزاد عن قيمتها ومراض من قميس هنا أننا نزل من مظاهر أن يشتري الرقبة بثمن نسلها لكن إذا وجد رقبة مواحدة وطلب طاحب الرقبة فيها مئة أمس والرقبة تدارد أسر ثلاثة أمس هذا بثمن المسل فلو أنه لم يجد إلا هذه الرقبة فإننا لا نزمه بها لأنها فوق ثمن المسل وفيها إسحاف له وينتقد إلى عوضع إدارة النسل بديلاً عن هذه الرقبة بثمن المسل صاظلاً عن كفاية ميزاء وكفاية من ينومه صاظلاً أي هذا المال أو الثاني الذي يشتري به الرقبة هذا الشخص الذي ظهر من مرأته نوجد عليه أن يشتري الرقبة متى إذا كان مالكاً لماله هو قيمة الرقبة وهذا المال الذي هو قيمة الرقبة زائداً عن هذه الضرورية التي يحتاجها من طعامه وشرابه وكذلك أيضاً مؤونة من هنا فقط الذي هم زوجه وأولاده فإذا كان المال الذي نملكه مثلا خرضنا عنده عشرة ألاف ريال وظاهر من امرأته وقيمة الرقبة ستة ألاف ريال والأربعة ألاف ريال تكفيه لما أونت وما أونت أولاده وذرية ومنتزمونا فقط إذن يجب عليه شراء بقرة لكن لو كانت قيمة الرقبة خمسة ألاف ريال والنفقة التي تجد عليه لأولاده ودريته وأهله ومن نفسه تصل إلى ستة الأخرى فحين إذن أصلها عنده عز فلا يلزم لغده أن تكون قيمة الرقبة زائدة عن معونته ومعونة منتجمه معونته من أولاده وأهله وتقدمت معنا هذه المسألة في الزكاة وهذا في الزكاة في الفطر، فرقة الفطر, الفطر ذكرنا مسألة الزائد من نفق المفتاج إليها وكلام العلماء أحمر نظر وعن ما يحتاجه من مسكنه ما يحتاجه فخرج الذي لا يحتاجه فلو كان الشخص عنده مسكن وظاهر من امرأته وقلنا له شر رقبة فوجبنا أن الرقبة قيمة خمسة ثلاثيات ومسكنه محتاج إليه له ولأولاده وقيمة المسكن مثلا قال قائل قائل يبيع المسكن من نعذر يقول له لا يلزم يعني المسكن محتاج إليه قل لا يلزم ببيع المسكن إلا إذا كان مسكنه فيه زيادة كأن يستطيع إن يبيع هذه الإمارة قلنا تعملها عشر ألاف ريال مثلا والرقب قيمة خمسة آلاف ريال ويستطيع أن يشتري السكن من يخفص قبيل خمسة آلاف ريال فنقول بيع السكن الذي عشر ألاف ريال واشتري الرقبة في خمس ثلاث ريال واشتري سكن يناسبك في الخمس هذا إذا كان عنده زيادة وهضل في السكن لأنه كان السكن على قدره وقدر أولاده ولا يستطيع إذا باع السكن أن يؤمن منه قيمة الرقبة فاضلة عن سكن يجده له, له ولأولاده يضيق بمثله أنه لا يزن لديه وخادمه وخادمه إذا كان يحتاج للخارج مثل الشيف الكبير والزامل من المطعم المريض فاذا كان الخادم لا له الموجود اما اذا كان الخادم لا بد انه موجود يعني وجود ضروري لازم مثل ما ذكرنا الرجل مشلول مقعد رجلا جنى رجل وتتخضر الجسم خادم مريض يحتاج الى هذا الخادم أن يكون معه يخدم فزي هذه الحاله لو كانت اجره الخادم تستطيع ان تستغنى كيف تصير له رقمه نقول له لا يلزم كذلك إلا إذا كنت مستضمعا عن هذا الخادم طرعوا كان الخادم على سبيل الاستشباء على سبيل كمال كماليات وتحسينيات فإنه في عيد يلزمه أن يسلفه ويشتريه نفقته ومعومته الرقبس ومركومه كذلك أيضا على القول أن الخادم تقدر نفقته على ما ذكره النصمي رحمه, رحمه الله لو كان الذي شخص عنده سكب وعنده خادم والخادم له أجرى سهرية والمال الذي عند الغرون أسرة ألاف ريال منها خمسة ألاف ريال نفق على طعامه وشرابه وأجرى الخادم له يمكن لو صرف الخادم أن يفضل شيء نقول إذا كان الخادم ضرورياً لا يفرقه ولا تقدر لما فقط وأما إذا كان غير ضروريه إنه يحسكي بالفضل أن يُعُغِي القيمة الخادم وأن يُعُغِي القيمة الخادم من خادتي ومأونتي ويضمها إلى قيمة الرقلة <متحدث> ومركوبي يحتاج من المركوب مثل الشخص الذي له عاماً أي شيء يذهب على مركوب العلافية كم يحتاج المركوب أو المركوب يأخذه فضلاً منه يصديه إلى أغراضه لكنه يستطيع أن يعيش بهنا مركوب بدون المركوب كأن نقل حوائجه مثل أصحاب القرى فأصحاب البارد يوصل عليهم التنقض في داخل ما فيهم قريدة وعنده مركوب طاغم عن حاجته فحينئذن يقال بأن هذا المركوب لا يستطلبه النفقة الضرورية لكن لو كان يحتاج إلى هذا المركوب كبير فين أو عنده عمل لذب له من, من هذا المركوب فالمركوبه يتعلم لذب له عنه كل هذا الشلام الذي من المصمد رحمه الله استثناءات منذنى على أصل قرره العلماء رحمه الله وحكي الإجماء على حكاولنا ابن قدامى رحمه الله في المغم وغيره أن ننواد ما صدر عن الحاجة والمؤمن اللازم فلما قالوا في الإجماء أننا لا ننزمه إلا بما صدر عن الحاجة الضرورية يرجى السؤال ما هي الأمور الضرورية وما هي الأمور التكنولية الزائدة عن الحزيغ الضرورية فإذا كان, كان هذا الأصل مقرر ضد الغنماء أن النفق أو قيمة العبد تقدر بعد النفقة الضرورية والمؤونة اللازمة يرد السؤال ما هي المؤونة اللازمة؟, اللازمة في طعامه وشربه ومؤونة لازمة في لباسه ومؤونة لازمة في مركوبه ومؤونة لازمة في خدمه هذه كلها تيذكرهم فنذكر بعضها وتيذكر بقيتها كلها من بريدة سح قولهم المؤون اللاجنة والمؤون اللاجنة هي الشيء الذي يحتاجه للنسان وهذه المسألة أيضا لا يكتفاد منها فقط خدها يكتفاد منها فقط النساء الأخر فقد تجد الزشاء على شخص وقد يجب الحق على شخص وقد يجب الدين على شخص فمسى يفكم بالمؤون اللاجنة ومتى يفقن بالمؤمن غير, غير لازم الزائب عن المؤمن لازم حتى تلزمه ببيعه ورد الحقوق إلى أسحابه وقد تقدم معنا هذا في باب التخليف وذكرنا كيف يديع للقاضي ويديع الحافن على المدس الأشواء التي ليست بضرورية ولا يحتاجها الشخص لمأمسه ومن تبذمه معنى تهنان وعرض بدنته وعرض بدرة كالشراس للأواني العروب المستجلة التي يرتفق فيها فلو كان مثلا شخص ظاهر من المرأة وقال لك أنا أريد أن أنتقل إلى الصيام مثلا لو كان حين جمال القارب والرقب في مثل خمس ثالاثيان وقال انا ليس عندي مقود وأريد أن أنتقل ولو عندي رقبة أريد أن أنتقل إلى الصيام شهرين من السابعين فألت قد عندك مسكن قال يا عندي مسكن على قدري وطبع حاجث أولادي من بلغمني جواؤه إذن المسكن ليس في إشكالي يسأل عن متائل في السكن فإذا به قد فرج فرج السكنه بالكماليات مع أن هذه الكماليات يمكن بيع جزء منها تتوفر منه قيمة الرقبة فلو كان أثاث بيئه يمكن أن يؤثر فئة الخيم لا أثر على خلاف فقل له بيع الأثاث واستفضل من هو قيمة الرقبة من الشريعة. إن الشريعة ثافاً ألا قد يحاجر إن لا ينكر الله عز وجل ومسلم الحق لله عز وجل ورقبه ويجب رمياً قادراً تحت ستار تحت ستار تحت تحت ستار تحت ستار تحت ستار ولا ضروريات ويضيع الحق الله عز وجل لا ينكر ومن هنا قرر العلمة مثل هذه النسائل ليس في حتى في أثناء خطومة لو شخص خاص شخصاً في حقه فقال ما عنده شيء فإننا ننظر إلى الشيء الضروري حتى نقول ما عنده شيء أما شخص تجده سريا في منبسه سريا في مرحبه ثم يمات في حق الناس أو في حق الله عز وجه في هو يقول هذا لازم أولى فينا أقول لا إننا يؤخذ ما فضل عن حاجتك الضرورية وذائد عن ذلك يجب صدقه للوحاء بحقوق الله وحقوق الآخر والثياب يتجرموني وثياب التجنين يعني الشيء الذي يتجمده بالمعروف في النار هذا يحتاجنا نظر ليس على كل محال وهذا المثال كله يتعفر إلى المرسل والذي يستطيع أن يضع للإنسان لأنه مشتكم فيها إلى أعراق الناس فإذا كان يلبس لباسا غاميا المرأة مثلا تتجمل بثياب هذه الثيابة فرضنا أنها تلبس ثياب قيمتها 10 ثلاثية ويمكنها أن تشتري ثيابا بعرفين وقالت ما عندي وجدت عليها الرقم قالت ما عندي إلا هذا السوق الذي هو الغسان الذي تلبسه والغسان بأشرق على ثياب ما يقول لها نفسي مباشرة منتقلوا إلى ثياب شعر المبتدائي وليس بها لذلك ما قام عن مقيمة الضوء مستصررة وجائدة فيها زيادة عن حاجة الضرورية وقال لها بيعي ثم الشبي قدر الكفاية والزائد من ذلك تستطر فيه الحق الله عزيز حينيذن لا يرقص لها انظر كيف دقة العلماء والأمنا هم المفيد لا يقضلون من الناس هكذا دعوانهم وهذا الحقيقة الفقديا فقل المتقدمين والمتأخرين يحتاقون بحقوق الله عز وجل مع أن حقوق الله فيها كثير من أمور مضيئة عن مسالحة لكنهم يدققون ويشجدون في المسائل كل ذلك تضييقا لتلاعظ بحقوق الله عز وجل يعني اتقى الرقب حق الله بكثارة الزهار نعم ومان لم يقوم كسبه لمعونته منال ان يقوم بكشف كسبه بمعونته زدنا ان عنده مزرعه وعاد المزرعه فيها قوت وقوت اولاده وعليه رقبه ان اختاره لهذا رقبا قلنا له اعتق الرقبه قل ما ادري قلنا يا فلان عندك مزرعه قال المزرعه هذه قوت وقوت اولاده ما عنده شيء ما عنده ما هذا ولا استطيع ان اطلب من المزرعة لديئها الشراء غيرها منا يجب عليه قوتا و قطعه سنقود إلى المزرعة تبقى لكن في مزرعة أشياء موقوف القوت والمعونة عليها لأنه مكينة لأنه كل جرائة قد تسوى قيمة كبيرة لكن لم نلزم بدوعها لأنها ذو بيئة ما استطاع أن يؤمن بقاء المزرعة حتى يؤمن مؤونة فمن سبزمهما فقطه من أهله وولاده فإذا هذا راجع إلى أن ماذا من الشيء كالشيء إذا كان الشيء أدنى في الشريعة أما يخرج من حد الإلزام في عدة من هذا المعنى إن الشيء الذي يحتاجه للمؤونة هذا لا يقتل فيه ولا يزن ببيعه ولا يزن باتفقه فيه إذا كانت هذه الأشياء يحتاج لها للمؤونة فكل ما يؤدي إلى بقاء هذا الشيء من قيام دراسه بمغاربه الشخص وما اونته وما اونته من الزمن ما اونته اخر حكمه اظن هذا الركن ان الشيء الذي يحتاجه لبقائه لا ان يقوم على نفقه نفسه ونفقه اولاده من اولى بمن داره وقطب العلم وقطب العلم هذا لحن نظره كتب العلم سباح واذا كان تكفي بشراء الرقبه على رقه جديدها ومذنبها لأن كتب العلم هذا جديد يمكن عن طريق شؤال الولماء وفتشتائهم فإنما تكون كتب العلم موجودة عنده فرضنا أنه عنده مكتب العلم في متى عشرة ثلاثة ورجمة الرقب والرقبة في متى ثلاثة أو سبعة أو ثمانية فنقول له بحث مكتبه واشتري الرقبة واعتقها ووفاء دينه وكذلك أيضا وفاء دينه إذا كان عليه دينه شخص وجدت عليه كفارة الزهار وقلنا له أعطق رقبا قالنا عندي مام عندي عشرة آلاف ريال وثنان من الناس له دين علي عشرة ريال أو ثنان من الناس له دين علي ثمانية آلاف ريال والرقب قنطه أربعة آلاف ريال فتبقى ألفان فإذا كان عليه دين لا يمكن معه وجهان طيلة الرقب فإنه في هذه الحالة تسقط عنه الرقب وهذا نبني على القائدة أنه إذا ازدحن حق الله وحق المخلوقين قدم حق المخلوقين على حق الله عز وجل لأن الله يسامح بحقه والمخلوق لا يسامح وهذا له أصول كثيرة في الكتاب ثم أقدم معنا غير مرة كذلك على هذه النسلة في أبوار العبادات والشلاة والبسكات والصن والحج فبيننا كلام الغلماء وحمن الله في هذه القائدة ولا عزية الكثارات بلها إلا رقبة مؤمنة من أهتق الرقبة فإنه يشرف بصحة العسل للإجواء الكثارات الواجب أن تكون مؤمنة والدليل على ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطعا فتحرير رقبة المؤمنة فاشترق الله عز وجل لتحرير رقبة الإيمان والقاعدة أن المطلق محمين على المقيم وكتاب الله يؤثر بعضه بعضا ويشهد بعضه بعضا ومنه ناقل شمهور الى نار رحمة الله من الناسية والشادية والحنابلة رحمة الله عن الجميع انه يجد في الرقبة التي تعطى صدها ان تكون مؤمنة وأن الاطلاع في آية المجادلة مقيد بما ورد في آية النساء من اشتراط الانان في الرقبة هذا دليل من الكتابة أما دليلهم من السنة على اشتراق قيمها مؤمنات حديث وآية بن حكم رضي الله عنه وعرضا عند أبي داوود والتنذي وهو حديث صحيح أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني فكتت جاريتي فكة نزلت عليها وأحب أن أعتقها يعني أنه ضربها ولقمها على وجهها فنبن على دارك فأخبرت أحذبت عن أعتقها فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها فلما جئ بالجارية قال لها أين الله؟ قال في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة ووجب دلال من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه الصلاة قال أعتقها فإنها, فإنها مؤمنة جملة فإنها مؤمنة جملة تعلينية ولنالك دائم تستخدم قال صلى الله عليه وسلم تصلوه بماء نصدر وكفروه في فضي ولا ترطو رأته ولا تنسوه ف... بطيب فإنه يبعث يوم القيامة أي أمرتكم بهذا الأمر لأنه يبعث يوم القيامة المنبي أي السبب في منحكم من هذا أنه في فضي المحل لأنه يبعث يوم القيامة المنبي وتقول عنه صلى الله ومصير قضى أحدكم من يومي في غصي يديه قبل أن يدخل النار في الإناء فإنّا لا يدري أن ذاتككم أي ما أمرتكم بغسلها ثلاثا إلا لمكاني احتمال النجاة في خوضي فإنّا أحدكم لا يدري أن ذاتككم هذه جل تغدد على أن العلم في أمره بالعدل أعتقها فإنها مؤمنة وما أمرت قضى عدتها إلا لأنها مؤمنة. فكأن شمومه ذلك أنه لو لم تكن مؤمن لما أمرتك لعتقها ويستنبق من هذا أن الكافر لا يعتق وهذا الصحيح لأن أصل ضرب الرق على الكفار الكافة ضرب الرق عليه لأنه لما كفر بالله وحارب زين الله عز جعله الله في مقام البهينة بل أظن إنهم إلا كالأنعام بل فحضل الله الآدم عن الحيوان بالعقد وهذا التصليف إذا, إذا كفر نحن الله عليه الصلاة والعقد وكفر بالله عز وجل نزل عن مستوى الآدمية إلى مستوى البهين سيضاعه ويشترى لأنه فادر ولذلك لا يختص ترق بطائفة ولا يختص بلون ولا يختص بجلس كون كفر الله عز وجل كائنا من كان لأن الحكم في حام والحمة في مبني على كون إذا كيف يتقاتل الشريعة من سبب بالله عزيزين تضرب عليه رزق سند أعزال في كل شغولة يضع ويرضع وهو كافر دون عميسين فهذا أبداً ما يتفق مع الشرق يعني عبق الرقبة الكافرة مخالف ولذلك لما أراد معه أن يعتقل في مدها فلما في اختبرها من السلم وأراد أن يعرف انتحنها هل هو مؤمنة أو غير مؤمنة وهذا يدل على أنه ليه يمكن أن الشرق يقول عذر بالرقة عالمي الكفر هنا يقول عذرهم الكفار هذا أشوار بفواسط فائدة التي ينفجئ الضرب بالله ولذلك قالوا إن الكاثر على إلا قاكم المسيحين من الناس من يسم بالسنان ومنهم من يسم والبرهان ومنهم من يسم بالنعمة والإسلام فالكاثر حين من الجادة الكرى المسيحين ويرى قوة الإسلام ولا تكفيه ذا تلك الوضع الله هذا لا يكفيه سمع فإذا عاش ذينا المسلمين وراء أخلاق المسلمين وراء طلب الإسلام وراء عدد جاءه ذلك أين الإسلام على ذلك حتى يكون وسيلة لإسلام وسيلة لإيمان وهذا كله تنزيل من حكيم الشميذ وهذا شرع الله عز وجل لنجع لأمور خاكباتنا أن يكون وراء هذه من الأسفار فإذا كان سافر يعتق على كفره سافر مقصود من برده الكهال ومنها الجمهور علماء هو أعطى حقولين في هذه المسألة أن السافر لا يعتق وأنه هناك تبتئ في أرضا قذة ولا يبتئ في الكسارات عنهم المصنفون فلا يبتئ في اليمين إلا مؤمن فلو أعتق عبده السافر فإنه لا يبتئ عن كسارة دينة ولا يبتئ في كسارة الظهارة أو كسارة الجناعة في هذا المضاني ولا كسارة القصد إلا أن تكون مؤمنين وهذا هو الصحة القليل العلماء وفنهم السؤال الآن إذا كان الرقيق مؤمن فلا إشكاف فهو ذكر عونها لكن الإشكاف لو أنه أراد أن يعتد في كفار قتل صبيا صبيا صبيا وهذا يقع يأتي شخص يعتد في كفار قتل فلا يجد فهل نزيه ذلك والجواب ننظر في ظالد قصر قل إنه يبدأ خير الظالدين دينا فإن كان أحدهما مسلما أبوها وأمه لحقه وحكم بقوله مسلما وهذا مبهي على القاعدة التي ذكر على العلماء وأشار إليها الإمام عبدالسلام رحمه الله بكتابه النسيح قوائد الأحكام تقول القاعدة التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود والموجود منزلة المعدوم التقدير في الشريعة إما تنزل المعدوم منزلة الموجود أو تمزل الموجود منزلة المعدوم فهنا في مسألتنا الصبيل لن يحفد أن يتي除 الله ولكنه إضاحت الله ولكنه يعامل معامله والديه دينا من ذلك بتقدير فيقدر فيه الإسلام كأخصى للمسلمين قد أفهم الإسلام عنهم المسلمين لكن الأصل في هذا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يوند على الفطرة فأبواه وهو دانه أولي النجسان هو مؤسرا فمن لقة الظلماء بعر الأولاد تبعا من والدين لأنه قال فأبواه وهو داني أولي وهذا نسلك دقيق مبني على أن الغالب أن الوالدين فيجب غالي ولد إلى ذنهما ولما كان الوالدان اذا كانا على دين حق نبه فانت نادى نظرا الى خيرهما لان الولد اذا اختلف واردا نظر الى ايهما اصلح او ايهما اقرب لنا فاتى هذا حاصل ما ذكر من الشر كان قدين دون الحدود فانه يحكم بكون الرقبه مثله او غير مثله تبعا لخير والديه دينما سرينا من ايضا ودرك الامر على أن يشترط في الرقبة في أن تكون سليما من العيد الذي يضر بالعمل ضبرا بينا العيد في لغة الأرب النقص يقال العيد هو إذا انفقص والمراض بالعيد تقدم معنا في ديور في شيار العيد أن العيد مقصانا مالية في شيء مقصانا مؤثر وضينا عيوب النفس وعيوب الذات أن العيد ينقصم في الثقاب إلى قصم عيد النفس وعيد الذات اذن نفس ان يكون به مرض يؤثر في اخلاقه ويؤثر في نفسه وتفادوك كان وكانت موكام عند الجن هذا الله معكم فهذا اي منقص وكذلك ايضا يكون العيب متعلقا بالذات كالعرج ونقص الـ الـ الـ الخلقه بعرف امن او ذوي ذلك كالشلل ونحنه مما ينقصر جدا يصنقصر إن شاء الله تعالى إن شاء الله من ذلك في رقبة الظهار في رقبة قصارة واجبة الظهار إن شاء الله رسوله السلام عليكم السلام عليكم فضيلة الشيخ وعذر لكم المشوفة والأدى فضيلة الشيخ من شكه لو تركض بالزهار هذه لنا في خلفة الهوجة الله من باها الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحيه ومن العلاه أما بعد فنذهب طائفة من الظلماء رحمهم الله أن الظهار يأخذ حكم الأصل أن الهجل لا يؤثى أن الهجل لا يجد شبوك حكمه ومن أبي العلم نقصه على الطلاق وقال من هجل بالظهار كان هجل بالطلاق وهذا النظر الأحوال وأضرأه للذنة وأصل الإنسان أن يحتاطه في دنيه ويستدعه أما الأصل سيقتضي أن الهاجل لا يؤخذ على هاجله وأن المزح لا يأخذ شكم جدا ولذلك نقول أن الأصل رتشان مظهر من يقول أنه لا يعامل معاملة مطلق فمنظاهر هازل منطق بالذهاب لا يقع ذهابه وإذا حدا يحتاط ويأخذ من خلال فهذا أفضل أم من حيث البليل نحن قلنا العصل ما نعلى قولنا العصل العصل أن من هذل لا يأخذ حكم جد ببليل قول عليه الصلاة والسلام ثلاث من جدهم جد, جد وهذرهم جد فلو كان الهذل ليأخذ حكم جد ما قال ثلاث وما أخذ الحكم بالذهاب ولا أخذ طواب النساء وإذلك من قال ثلاث جدهم جد وهذه المجد دمنا على أن ما هدى الثلاث لا يأخذ شكم الثلاث والذي كان قال أربع والذي قال خمس ولذلك اختص الشكم بما وعلا دائما إلى داءة المسألة ربي إلى الأصل عمل هذا بها يقصد إقاع الشيء أو لا يقصده لا يقصده وليس في ذلك وليس بمتعني للإقاع ذلك ولذلك قال تعالى ولكن ما تعندت قلوبكم فهو لم يقصد الضهار ولم يرز وإنما أراد أن يهجم الأنبعاتي ويعدث معها فقال لها أنت عليك لكن ماذا هذا يقول الاحتيار لماذا نحن أطمع لفتوى نأتي لمذاهب الاحتيار هذا ثم ثقها لفتوى والجوع وهو أنه إذا كان الشيء لا ذقوبة فيه وترجح القرد على المعقوبة وسنعه عوام الناس, الناس غرض ما تشاهدوا فيه وتلاعبوا فيه فإنهم يهدرون بذلك تخليها من الانتعاف بحدود الله بجد استخدامها أنه لا نغلق لأحد أن يهذل ولا أن يهذل بالأشياء الشرعية التي عظم الله عز وجل لذلك قصة الله ذهب فأنه منكر من القول يوزوه ولا ينبغي أن يتلفظ بالظهار بالهزل فلا ينبغي أن ينسل دائما أن يحظى حدود الله وأن يتقل الله فيما يقول الله تعالى السابق النور صبيرة الشيخ لو كانت الرقب التي يريد أن يعتقها قريباً له الوالمين الاسمه العمل هل تقعوا كالصهر رسول اسلامه الله هذه المثلة في الخلاف بين العلماء الله. فمن اهل العلم من قال لا يجبع ان يعتق ذر من المحرم فلا يختص بالوالدين ولا بالاولاد وهذا في حديث السمن ومن اهل العلم من قال انه لا يجبع ان يعتق الوالدين والشروط الوالدين لابن الوالدين وكذلك ايضا الفروع والاخوة فخصص حكم بالأصول وفروع الأصول القريده اللي هي الاخوة نحو فروع يتاسع هذا ان لو كان ولده كثرا ثم اسرى في الحرب ثم بيع يعني برد على بيعه ثم, ثم اشترى ولده فتاتي هذه المساله على هذه الصوره أو يكون والده كافراً فيؤثر فيما هو برق على الرقب في, في الشريف فالثبت لهذا أن النص ضعف الحديث من ملكة ذا رحمهم حرمين عتق عليهم وورف الصحيحين أيضاً لا يزدي ولداً عنواني اللعين يجدهم من ذوكاً في الشريف فيما يعدد فهم يقولون إذا من ملك ذا نحرم ذا نحرم حرم من علي عتق يقضي أنه بالأصل الرقب لا يدخلها ما يدخل رقب العصليه لأنه هي الشتاء ستفوت عليه ستفوت عليه الملك الرحيم ستفوت عليه ستفوت عليه فهو إذا اعتقى في تشفرة الضهار حاجة حظة لنفسه بالتخلص من حزقها لأمن المدينة ولذلك تذهب الجمهور إلى هذا والملكي يذهبون إلى القول الثاني والحقيقة ظاهر قوله من الملكة إذا نحرم اعتق عليه حديث فيه كلام لذلك ما رحمه الله لكن عن قول بتحسينه قبوي قول من قال إن ملكية ذراح ثمنة من إجراء الرقبة في عدق الظهار وغيره من تجد فيه الرقبة والله تعالى أشهدكم الله فضيلت للشيء ما هي الأعذار التي تبيحوا له الفطرة في الثيام الفقارة وهل يبني بعدها تستثيل مكيامه أشهدكم الله هذا السيء في تفصيل الميد الفقارين المسائل التي في الخلاف هي تفصيل الميد الفقارين ويشهدهم أسابق الله صغيرة الشيخ هل من عسى عن القاتل تكون له فجر عافق الرقبة أسابق الله من عسى عن القاتل له أجر وهذا الأجر مغير لم يرد نفسه بتسيره ولا بيانه ولا قياسه على غيره الواجب أن ننتهم أن يقف عند هذا النوقع الذي حده الشر مؤمن بأن الله يفيده قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله ومن تولى الله أجر فقد تولى كريم لا تنفذ الخدائم سبحانه وتعالى سمعنا العطية ومعنا المتحمل سبحانه وتعالى لهذا الصلم العظيم الذي سيبدوه على عبده لأن الناس يختلفون من قتل أبوه آخر ليس من قتل ولده ومن قتل أبوه وهو يكيل احتاجه إلى حنانه ودره وإحسانه ليس كمن قتل أبوه هو كبير عاطق وشيد أي كلها يعلمه الله سبحانه وتعالى ويقدرها بأقدارها ويسي لفوابها ولن ندعه كنذر سبحانه وتعالى أي المر لا يدخل ترصيرها لكن المقام إن من أعتق الرقضة كمن عفى عن القتل أو من عفى عن القتل كمن أعتق الرقضة قياس في شيء ما يدخل القياس لأن هذه الأمور ليست مجاناً متاعاً هذه الأمور غيبية لأن المسلم عندها عند الحج الذي حده الشرع مؤمن إماماً جاذباً كاملاً أنه لا أكره من الله سبحانه وتعالى وأنه إلا أكره المسلم عن أخيه المسلم بالله ولي وجل لا تقول الله تعالى ما هو, ما هو, هو هذا أمر يتوقف به بالأصل الذي ذكرناه الله تعالى سابقاً وما فضلت هل يستدلوا الحجة في الزارية في, في أمور وهو إثبات علوم الله تعالى وذلك في قول الزارية في السماء أصابق الله نعم هذا دليل لأن هذا الحق الإثبات الفوقية لله عز وجل قال تعالى يَخَاصُنَّ رَبَّهُمْ مِنْ ثَوْقِهِمْ فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه الفوقية والعلوم سبحانه وتعالى وإنشار هذه الفوقية فتجدت على المزهد بكل الله ليست ولا تحت ولا هنا ولا هناك ولا يعني ان الصلاح سنه الاخره يردون هذه النصوص يتكلمون في اطفال حتى قال بعضهم من اهل العلم دوامي الانفراد من هذا القول الضعيف المصاد من النصوص قال ابن إذا الى اطفالها الشرط رمى بالخرجه الى السماء ان حتى الذهبي بحيث اثبت لله مثل هذه الله سبحانه وتعالى اثبت أن إليه يسعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويقعه مصور صالحة مغفرة الشمس لا تحتاج إلى تأويل لا تحتاج إلى تعطيل لا تحتاج إلى يؤمن بها المسلم كما جاءت في الأرض ولذلك نص العلماء والعلماء لقوله أن الله في السماء العلوب أن الأرض تنص على هذا أن السماء تطلقه على العلوب هذا إفتاد صفة العلوب الله عز وجل وهو العلي العظيم وعلى كل شام أن هذا الحق إسباب صفة لله عز وجل لكبورة نسوس الكتاب والسنة ولذلك ثبت في الصحيح الرسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم العرفة اللهم عبداللغ قالوا اللهم تشهد اللهم تشهد فكان يافع أسعى إلى السماء وينكيته آلين وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب خطرة الجمعة وأراد أن يدعو أشارب أسعى إلى السماء هذه هي وهذا وجل على أن الصفة هذه ثابتة بالأعز وجل ولا يسبل تأويل لها أو تعطيل صرفها وفي الحديث صحيح عن النبي صلى الله قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نصوص واضحة لا أحتاج إلى تأويل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هذا يثبت أنه يجعل سبحانه وتعالى وتنبيه بالضد ينبه على, على ضده فعلكم لحال أصفرت أجلة الكتاب والسنة على إساءة هذه الصوفة لله عز وجل وأنه من هذا الحق أن الله لا هذه المستدار دون فأدين ولا فأدين ولا فأدين ولا فأدين ولا فأدين ولا فأدين الله فضيلة الشيء هل يشترقون لسجول الكدعوة استقبال الكبلة وكذلك الوضوء أسابقنا الله السجود لا يكون إلا لكبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عنه سديد السجر أنه قال قبلتكم أحياء وأمواتها يعني كعبا فأثبت أنه لا تستقبل إلا القبلة ولا نجيد لأحد أن يسجد غير القبلة سواء كان في صلاة أو غيرها إلا إلى ذل الدليل على جواج ذلك كما في صلاة الناخلة في السفر على الدارة حيث نتوجه فيه وأما ما ذلك من الخيارات والآراء فنذهبوه بعيث فنذهبوه بعيث لأن المصابل للأصل يمتسلم التبقى لاكم أحياء وأمواتها فالمنظر إستقبال القبل عند السجود سواء كان سجود ثلاؤ أو سجود الشقل أو سجود الساوين أو سجود القلال فكل ذلك السجود وآخر حكم الأصل من إلزام استخدال للسجود وهذا أصم الشرعي عن نبيه تنهور العلماء رحمه ما عمنا شخص يقول القرآن فلا تدري الله هو ساجد إلى ذات الشرق أو إلى الغرب والقبلة منحرف عنه تبقى نظن أنه يفيد يستار على استغناء اللاعب لذلك خاصه اذا كان في نفسه وهم في نفسه غير عن قبله جهه لا غير فهذا امر لا شك في خطئي وعزم الصواب والمذهب الحق انه يجب استخدام القبله وان حتى في مساله مساله الطهاره واشتراطها للسجود صحيح ان سجود التلاوه وسجود الشكر لا يشترط لهما الطهاره والدليل على ذلك من الشرط الطهارة شرط زائد عند إخدار قبله إنما الشرط الطهارة للصلاة لأنه للسلم قال إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة فهذا الأصل هو شجود اتلاوه ليس بصلاة من كل وجه ولا شجود الشكر كذلك ليس بصلاة من كل وجه فلا يجب, فلا يجب أن يكون متوبعا والله الحال أساد أحمد الله فضيلة الشيخ إمام صلى بالناس وهو على غير طهارة هل يوزن المألوم أن يعيد الصلاة أيضا أم تقصر في هذا شعال الإيمان خطرة قال هذه أقول في هذا النصول ماذا بالسنور قول سنور رحمه الله أنه تصفف صلاة من وراء الإيمان لو يجب عن الإيمان أن يعيد الصلاة والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الصحيح من حديث هذه ورأة رضي الله عنه قال قال رسول الله, الله نصلين لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم أي إن أخطأوا ولن يعلم إن كان خطأهم مأثراً ما في الصلاة في شرط ولم تعلم به فعليهم خطأهم ولكن صلاتكم ثامة صحيحة وثامة صحيحة هذا يدل على أن الإيمان إذا صلى ولم يخبر المؤمنين أو إذا صلى ونسي أنه محيث ثم بعد الصلاة تذكر فإن الصلاة المؤمنين صحيحة ولا تجد عليهم الإعادة وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن ينعيدوا والحقيقة القول الذي يقول بعدم الإعادة أقوى من حين السنة خاصة وأنه ثبت عن عمر بن خطاب عظيم الله عنه أنه صلى بموات الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف والجرف في غربيل المدينة و يبعد عن نفس الناس يتسلم ما لا يقل عن ثلاثة أملام فأشرقت عليه شنس وهذه المزرعته وهو النبع الذي ينزل فيه الدجال هنا في حديث صفيح ثم ننزله استدخن أرض الجرف لأخير الشديدة الشرم فنزل في المزرعته فلما جلس على الساقية على القنطرة القنطرة نظر إلى فخيه فرأى أثار النمي فقال رضي الله عنه وأرضاه ما أراني إلا أجنبت وصليت ومغتسل ما أغاني إلا أجهد يعني احتنم فالسيطبه ولا يبي جنب وهذا يحدث أنه يجنب الإنسان فيما يستيقظ وعظم أنه وضعه إذا يصنب الفجر فتضيّن له قال رضي الله عنه ما أغاني إلا أجنبت وصليت وما أتسلت وصلى ولم يعني الناس فيعادة الصلاة ومعلوم أن عمر بالخطاء رضي الله عنه مأمور من اتباع سنته وهديه رضي الله عنه وأرضاه ولذلك القول الصحيح لها لنسألة أن الإعادة لا تدرم المؤمنين لكن إذا علم المأموم أن إمامه المحذر الرأى على إمامه نجاسا فإنه يجب عليه أن يفارق عند العلم فإن علم قبل الصلاة لا يجزره فإن اعتم به فإن اعتم به بطر الطلاة وهكذا لو أحدث الإمام أثناء الصلاة وسمع المأموم حدثه كان يخبره المريح مثلا فإذا علم المأموم حدثه فإنه يستخلص بكامنا فإذا لم يستخلص نوى النأموه مفارقة وأكمل نفسه فلو اقتدى به بعد علمه بحدثه غفنا واحدا بطلت خلاصه بالإجماعة ما غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم والله تعالى أشابكمنا صبيرة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولينا شلالي والحرام أمور مشتبهات ما هو ضابط المشتبه أسابقناها الله أعلم هذه مسألة حارف فيها يعني كلام ما رحمه الله فيها يعني في خلاف يعني ما هو حجم الشريف لكن كون تقول ما هو الضابط هذا أمر أشفق على المتسعى يعني بعيدة يعني ما هي الضوابط وما هي القوائد هذه الأمور صعدة يا إخوان الحليم ليست كلمات تقال لا يسأل عنها الإنسان لا يحسب عن الإنسان فكم المسائل جفى علينا في السلف ودوانا علم على ركبه من ثممنا أنه من هذا المبكة لجه الموطل في هذا القول من ثاني اتق الله عنه والشيخ لم رحمة الله عليه سئل عن في الغلور فقال لا أعلم لا أعلم الله أعلم فكبر عليه السائل فلمرة جفى على ركبه وقال للسائل فرفع كفه إلى السماع وقال يا عثمان لمن قالوا لو إذا لم تسئئا وقال رحمة الله من أعلى من الناس في ذمانه فلما قيلت له هذا المقالة لأنه بعض الأحيان يستجدد سائب المسيح وقد يكون عوما للشيطان هاي بما يقول ما أخذ في غيرت وأنت شريفنا وأنت وأنا كلما من حيث هذا الشيطان المنظر من إنسان يشهر على من ينسان فجفع على رفض يرق عيده بسهن وقال يا لا تحملني ما لعوذيه يا فلام لا تحملني ما لعوذيه يا فلام ما لعوذيه يعني قد فلا أدل لها أدل الله أعلم الله أعلم فالنسائل في ضبع الضواغب والقميوت وهذه الأمور يساعد فيهم متأخرون ويخاف منها المتقدمون والورعون والصالحون الضواغب تشترك أن تدرس في التي جموعها فيها مشتبهة من مسائل الإدادات ومن مسائل المعاملات في فق فقط أما العقيدة فيها أمور مشتبهة لا يألم فيهر منها ومينما أحل الله عز وجل عن انسان إنسان ليعتقده ومينما حرم الله عز وجل عنه أن يعتقده وهناك مختلطة أمور متبثة من لغة الإنسان تبرع فيها عنها حتى في المشائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات وتأخذ المشكلة ها ستها رأسها يمكن يحرقها في ظلء فوابط لها قصرية أما سهمها ومعرفتها فالحمد لله عز وجل أن الله عز وجل ما قبض رسوله عليه الصلاة والسلام إليه الله في طرحنا على المحجس باختصار شديد أقول لك علمة المتشابهات لا أقول لك ظابطا لا أقول لك قاعدة أقول لك شيء يؤلمك على فهم المتشابه وهو أن المتشابه أمر فيه شبه من الشلم يقتضي جوازه وشبه من الحرمة يقتضي منعه وحينئذ يتردد نظر فقيم في إحاقه بأطواهما شبهه ليضمن بشمه أو يضمن بفرنته أو وقف شوقه السلامة عند السواء العمرين فيقول الله بأعلى فيه شبه من أكل من الفرن مثلا أحل الله لنا نكاح المرآة غير من سنة من المحرمات فقال تعالى بعد ذلك للمحرمات فرمت عليكم هذة مدناتكم أخواتكم وعناتكم هما قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني من غير ما سمي تلوها هذا يقتضي شن النشاء من غير ما سم الله ثم جاءت ظاهر النص يقتضي الحن فلو أن رجلاً ألعياد بالله جنى بمرأة فأنجدت هذه المرأة بنتاً فهي بنتاً من أجلنا إذا دينا ننظر إلى أن البنت الحلالة التي يجزها من صاححة ويجزت بها ويجزت ولا يحلمه من مساحة فهي بنت النفل وهي من مائه لحمه ودمه ومن فراشه هذا بنت النفل الحلال الذلم الذي لا إشكال فيه ولا شب ولو جئنا إلى المحرمات وهي التي لا تمثي إلى الإنسان بصلا لا تحل له إلا بعد أن ينسحها ويقول وجه تحلها من ملك يمين أو نحي غيرها غير هذا الدين قومه جنة بها تزل من الحرار ولا يقفضي أنها تأخذ حكم الحلال فالبنت من الجنة هل نقول إنه في حكم الجنة ننصل به فلا يجزر ومن ينتزل بجه لو أنه والعياذ بالله قال أريد أن ينكش أريد أن يتزوج هذا الجنة وهذا ذكره العلماء مصالف الجنة من الجنة والأخس من الجنة لو أراد أن يتزوج لو أن والد الجنة معه فجاء يريد أن ينكش جنس هذه الزنة والجنسة تيقص من الهنة هل نظل بشيها لأنها ليست من دواك النساء وليست من ما سمى الله جنس من المحضمات فهذا يقترح لها لأنه قالوا أشل لك ما وراء ذلك وارزمت من الزنة ليست للمسل من المنشط ليست من المحضمات المصاهرة ليست من المحضمات من المزاح وليست فيها نفس اقتضي تحريمه فإذا هي من وراء ذلك وإذا جئنا ننظر إلى النعلم الذي من أجله حرمت الشريعة من شاحبه ولم تجد الرجل أن ينتح بنته وأن ينتح أخته وجدناه أبداً موجوداً في هذه ابنته فهي من طلبه وهي من مائه واقتدت بمائه ونشأت بمائه ومن ثراش وطئة كل الذي فيه فقط الوصف الشارعي وهدمه فاقتض الأول حينها واقتض الثاني حرنتها فطارت من الشريعة يشبه الشيء من وجه يشبه نيموجي. فحين إذن نزل هذا يأتي الإنسان لا أفتي بشلده ولا أفتي بحرمه وحين إذن يوث سبحانه لن يحتقد شلة يحرم بها فكل شيء لم يحرمه الله ولن يحتقد شلا لأنه شيء من يدى المصر تحليله جدما أن يكفي شرها فصاعة أن يقتضي مثل هذا فرق ما هذا عن الدين الله صلى الله عليه وسلم عن الدين الله صلى الله عليه ثمما اا وديا سعد اوما عنه جاريه هو فكان بين شبه من اخيه سعد نظن وقال اخوه قبل ان يموت انه ان الذي انجبته ولدي وابني فاذا انا مت ستعهد به الى قبره فلما خطبهم الذين يتكلم قال سعد ان ابنهم اخيه يعني إنه ابنه أخي أجد إليه به قبل موته وقال الزنعة رضاً عنها رسول الله إنه على فراش أبي وهو يعني مملوك على فراش أبي الأصل لها وليدة لوالده وتاخذ حكم الولد لفراش وللعاهر الحجر فاستدمج الأصل فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا من زنعة واحتجذي منهم يا سودة من ذلك أعمل الشبهين هو لك يا أبو من أن منهم يا سودة فغند الأمرين وكذلك أيضا في قوية المرأة التي بدأت أنها أربعة فقال يا رسول الله إنها من فتاهم فقال كيف وقبقي فأمره بفراقها مغلبا للشبهة ودافع المرأة هذه الأمور على الحال فأمثلة لكننا ننضغي على المشهد دائما أن يرد الأمر إلى الغلماء ونسأل من عنده إن فربما كان الأمر مشتبها على عالم بين عند عالم آخر وربما كان مسجسا على أحد والله تعالى يقول فوقه في علم وقال سبحانه وتعالى في خيارة خلقه وصفته من عباده وهم رسله قال تعالى في قضية داود والسليمان ففهناها سليمان وكلا آتينا حقا معنا فقد يقول الشيء الشبهن لكن من يسقطع غيره وهذه مئة من الله تعالى يستحبها على العلماء ويفرق من العلماء حتى أن الخلاف في شريعتنا أظهر الله به فضلا وكشف به أسرار على العلماء وواسخين بالعلم فظهرت قوة في التنباط النصوص وقوة في إحقاط الحق وبيان الأرجح والأقوى والأقرب إلى أصول الشريعة وهذا كله راجع إلى فضل الله عز وجل وحده لا شريف له أن لم يؤتي أبسكنك من نشاء أسأل الله العالم بمنه وفرمه أن من الزبل ومن وفقنا بالطول والعمل الله تعالى فضيلة الشيخ إن رأس وطلقها زودها بعد سنة منصراقها هل تزم بالعدة أن تكتفي لمدة السلام أسأل رسم الله سلاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مما بعد فالواجب عليها أن تعتد بعد الطلاق لا في مدة الخراف أن الله تعالى جعل العدة مغتبة على وجود الطلاق وبناء على ذلك لا يمكن أن يختم قبل وقوع الطلاق وهذا لإجماء الألماء رحمهم الله الله تعالى أشابكم بفضيلة الشيخ سائل يكون لا أعرف كيف أقرأ كتب أهل العلم إذ أنسى أول كتابي إذا وصلت إلى آخره وهكذا ولا هذة هذية الضبط فمن هذية في ذلك أسامكم الله أسامنا القواعد ومن هذية نساء الكبيرة يا إخوة ما هي المصائف ما هي التوجهات. ممكن لكن من هذية أبدا أبتعد جدا من هذية على كل حال من أخذ صلى الله الله عز عليه من فضلك ثاميا لا يقرأ الإنسان في العلم في كتاب يخطف في حتى يحصل في بالتلقي المناشر العلم لا يؤخذ عن طريق الكتب لا يؤخذ سنة المتبعة لا تؤخذ من أحراها اللجان كن كل شخص يأخذ كتابا ويأخذ علما ويستقل بنفسه في دراسة وفهمها عن الطبيعة أن, إن ينفى وطبيعي وعياذ الله أن يفهم سهما خاطئا فيظل وتنم ان عندك ما كنت اظنك بهذا النموذج اتسالني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شيء اجلاله عليه صلى الله عليه يريد ان يشدد على اكمن الحالات واجمل الحالات تقير الحديث صلى الله عليه قال واضح اننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبه صادقه في في قلوبنا ومحبه صادقه في اقوالنا وافعالنا تدرون ايضا الى الالتزام المحدد شيء والالتزام شيء ان ان محبه لله هي الاتباع ولذلك هناك فرق بين المحبه والاتباع لكن المحبه الصادقه هي التبعه نقول أن المحبه هي الاتباع من كل وجه لا لان النبي صلى الله قال في حديث صحيح رواه البخاري قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم يحب القوم ولم يعمل بعملهم ما ما يقتصر منها الاتباع كان قال هو انت إلا من اهل الا للنذر قل لهذا كل ما جاء فيه تأحى عنها لأن المثيل الأول تلقى وحية مباشرة فشاهد نشاهد التنبيل وجلس النجالة من الصنام من وأخذ منه مباشرة وهذا أكثر ضركة وأكثر فهم وأكثر ضبط وأكثر أحقي وكلما تأخرت منه كلما ضعف العلم ومن هنا أسلق بنا القرن الذي يريه أن يطلق القرن الذي جعله حتى تكون مبتعد لا بد أن يكون من أصلاح العلماء وأصلاح على حال الثلاث رحمه الله الأعلم ثانيا الكتاب الذي سريدا تقرأه اولا يعني الذي على طالب العلم أن لا يقرأ كتابا لا تقرأ كتابا تقرأ مقدمة وتعرف ما الذي في المقدمة ثانيا إذا قرأت المقدمة طبعا هناك إحساسيات أو لا تقرأ إلا لآلة لا تقرأ إلا لآلة تكون عندك ظنه وتشيح تمسكه بوقتك أن تهدره لمن لا يعرف أن يهدر وقت يسلم من أنصاف المتعليين والمجهولين أن لفه أبو فلان كسبوه أبو فلان لا تدري منه أبو فلان يمكن أدري لا تأخذ البل من يعرف هذا الذي نجده اليوم من المبهماك الأسماء وناس ما يعرف وناس من غلماء وعن ذكو من غلماء فإن الله يقرأ كل حد وريال هذا الضخام الموجود الإسلامية إلى في المذهب الاسلامي الى درجه ان المهم اصبح مضايق كتب السلفيين حتى المسائل الواضحه سالف الرسائل وكان كتب العلماء من المتقدمين لا تشفي علينا ولا تكفي هذا امر لا ينبغي لا تقرا الا لمن يقدرني وستتعب لهنا قرءه تنعس وكثير من الافاد ساء في جذر هذا ولربما تجد الشخص يؤلم في مساله كبيرة وهو يجهل مقدمات الغنوب وهذا هو الذي يطلع سماعات الثلاثة للأمة خاصة لهذه أجم المتأخذة تصلق التدريم في الكتابة من إلسى بأهل إلا ما رحم الله عليه وسلم فالمنظري أفضل في هذا وكم من المرأة تقدم لزوجها وضحفه لزعلها فلا تجد لسة لسام شافئ عالم الذي او منه يكتب وليس بأهل الكتابة معملة له على اسم الغنوب إذا كان شخص ما عنده أهلية ودقى تشهر له فأنت تغيب على أن أمر لكن لو كل أمثال هؤلاء لم يجدوا من يشتري يجد لهم لكنهم أعرفوا قدران فشي أنا بقل إذن ينسق الله هنا الدين جاءت من الدنيا فقط عدد فهذا خير لن تقدم منه أما أن يقرأ لكل أحد وتأخذ كتب لأناس مشهورين لا تعرف منهم ولا تعرف خاصة في المرة عقيدة في يعني تتصل بحقيدة الإنسان أو بعبادك فيما في بينه وبين الله لا. هذا لا ينتفع فيه ونحن نشد في هذا والله هو الشيء أننا لا نريد إلا مصيح لإله وإن كتابه ودينه وشريه لا نقصد ذلك شخصا لا نقصد طائفة ولكن لا نقصد إلا من تصدر شيء ليس بأهل وهذا حقه أنه ليس بأهل وينهى من القراءة له هذا أول شيء ثاني شيء أي مسألة تريداً تقرأ فيها هذه الأساس أي مسألة تريداً تقرأ فيها فلا يخبر إما أن تكون قديمة فحتى أن تصل من العلم والكتابة في موجود نجد قديمًا وحاليًا وان ان تكون مساله مازله جديده اذا كانت المساله قديمه فخافا من التسلل الادوار من قديم فالله الله في سائر الامم فامسك اذا ما من ان من سحلا لان المدين بعد ان المخزذ ما قالوه وان ما ياتي بشيء جديد فما عرف انه هو شيخ وقدد الاولين وهذه النصيحه لكل قائله انظر الان أحب أي كتاب من كتب الظلماء من التقدمين لو تأخذ حتى كتاب تفسير يوجد موضوع في الصبر تأخذ كتاب تفسير كتب التفسير وتنظر بتفسير آيات الصور وقرأها بقلب خاشق وبنصف شاضر وتدبر لكلام الذي يقرأ تجيبه كلام ليس فيه أكثر من دلالة الآيات المنصر صحيح أنه ليس فيه جرأة على الطول على الله في ليس فيه كلام معسول ولا كلام منمق سلام عليه نور العلم ما يعرف ذلك لمن عرف العلم وتجد العالم والله كان أصفق بسام إن حيثنا من فناء الألمة والولماء عليهم إن أمنا فنفسرين ثقة أصفقوا بساما وأوضحوا زيانا وأقوى حجة في موضوعها وما كان يعجزهم أن يأتوا بالحريمات المأسولة والخطب الطنانة والعبارات المنونة أبدا ما كان يعجزهم لكنهم وراثوا لذنهم بمنطقة فالذي جعل جاء البعضنا لأنه تأخرين يأخذونا رسالة للصبر وهو بإنسان يرجع إلى دولماء الأولين وإلى الظلماء الأولين وأن نعود شبابنا وشبارنا إلى فضل سلحة الإنم وأن نقرأ في الآياء الكنديل وكتب التسفير وكتب المتقدمين حتى ينتهلوا مما نعلم منها الظلماء الأولين ويجدون دركة ذلك العلم الذي الذي أثرت عليه الظلم الإخلاص وإرادة أفضل الوحيد لكن حينما يقرأ المتأخذ ويلفص المتأخذ سجده أبداً بعد ذلك إذا كان خطيباً أو كان واحداً لا يستطيع ذلك أن يخطب خطباً في موضوعه أو يتكلم بموضوعه أو يحاضر ثم يحاضره إلا إذا كانت لها إحساناً ومعصر وتتكلمها مثلت قالوا لأن كلام الأولين معقد وكلام المتأخرين سهل قالوا لأن الأول معقد والحقيقة ليس بمعقد ولكنها كلمات موزونة كلمات رسمينة كتبت هذه الكتب والعلماء متواجدون متضاثرون فكان كل واحد منهم يخاف النقض وكان كن سلماً حسوباً وكذلك والله كنا نقرأ في جعل الكتب إننا نحاول في بعض الأحيان أن نأتي من انا من أهل ويستقل في من كلام المأسور لكن يختم فيما في كلام الأمر من النحاويل وجقة قد تتركت على مفهوم الكلام ودلالته هذا أمر يعرف من ما كان الوالد عبد الله حتى نظن ما كان انطفق لكن مرة قال يناشد الله تجد ان عند السلف وعند الامم المتقدمين وعند المتاخرين شيء ذهب الى رجائتنا فسبح وكفرك الله طال سعك الله يغفر توبان ويعني خير والله يكثر بركتها وخيرها حتى كل فتاوى من تكلم فتاوى اسكستس ان من يرضى من تقديم وكذب السلف من المتقدم يتأثر في ديانة عقيدة أن يكون المتونة ينهج من يرضى ما عليك من الناس لا تمنق العبارات ولا تحسن العبارات في الجنة قلوب العبادة دينا السبعين من الصادع الرحمن وقلبوا الناس لذا يقلبها وقلبوا القلوب فيه الشأس حانا وتعالى ولا تنفذر من الناس أن نرحن أجتاء وشكورا تذهب تنفذ على لأن عبارتها من النخاء والكتاب لأن عبارة سهلة وتجد علماً معروفاً عن عالم معروفاً يخاف الله ويتقيه وبثي من أئمة العلم دواوية العلم وتترك هذا من أجل ما تجد عند الناس من وجد عبارة وبكلمات دار الله بل تجد إذا رجعت لخطب العوالين من القبول من الله والمحذة والسوفيق ما لن نخبره على ذلك وهذا الشيء نحن أن علم المتقدمين أبرد وأكثر الخيرا وليس معنى ذلك أن المتأخرية عندهم شيء ولكنها الحقوق الحقوق ليس هناك آقل حسيث يسأل عن علم ذاتية نظيفة نقية لا تشبه الشوائف تجري على الأرض يعرف من ذأها ويعرف فرعها يقل وخذ من الفرع يوصف العصر ما يمكن هذا وش نأهد البطول على أنها تجل على الأصول وما الذهب الاصل واقدم كان اكثر ابن وانقا وابعد عن الشوائق نحمس بهذا نوصي بكتب الاستفاده منها ان طريقه القراءه في الاختصار اولا لا تقرا فاذا بعدا تعرف منها تمام ما ذكر ما ذهب منها وكان الى ما رحم الله يعنون ببيان من في كتبه فاذا قرات المقدم وعرفت من هذا العلم فسال ان ما ولا تبدأ قراءة الكتاب إلا بعد أن تعرف ما هي المسؤولة من خاصة كان لهم الصلاحات خاصة أو يعتبر مفاهيم معين وهو بقية بعد ما تقرأ المقدمه تفهم نهج الآلة وطريقة والتناوم من الغبارات تقسم الكتاب بتقسيمه فهنا نسمى الأصل وهنا نريدنا على الأصل من شرور مثل إذا جئت الناس التي تتعلق بشكل شرعي هناك من نسمى أركان والشروط تتحقق بها ماهيه الشيء بعد الاركان والشروط تحت الاحكام اللي دارت على وجوده من ضمن المنومات الاخر ثم تاتي مذاهب الفقهيين العلماء بالطوارئ والنوازل فاذا جئت تقرا في مذاهب الاحكام والاركان والشروط تاريخا المقدمات ثاني تحقق الشروط المهم يعني شيء يطول الكلام وباختصار نحن نقول لا تقرا الا وقد عرف المقدمات وعرفت مصطلحات لمن تقرأ له الكتاب وكل منك الكتاب فينشيك آخره وأوله فأنا أتنى إما العين في القارق أو بالعياذ بالله نحقة الضركة بالكتاب المقروء معي الضركة وإما أن يستمع الأمران إما أن يكون القارق بالعياذ بالله يعني إن شاء الله سلم أن له ذنوب وإن شاء الله عزيز أموهم أطفأت نور العلم وأظلمت القنس للنصف والنخهل وإن وإن يكون وَيُكُنَّ الْإِلْمُ صَحِيْحًا يكون يُكُنَّ الْعَيْثُ الْكِتَابِ نصلى الله صلى الله عليه وسلم وبذلك تجد بعض الكتب إنها تقرأ تبقى بعض الكتب تجد تقرأها ثم إله العياذ بإنما كان حاجة في اختبار أو غيره جهد علمها منها نصلى الله صلى الله عليه فهذا راجع إلى نفس الكتب وردعها وكان السلف لا يخافون من التأليف ولا يعلقون من الله فإن أن يكون نسمع الأمر حيضاً في القارب وحيضاً في لابع التساة من صلى الله عليه وسلم أرض العرش الشريم أن يحمنا برحمة الله وكولنا نذنبه لإعبادة والصالحين وآخر تقلنا الحمد لله رب العالمين صلى الله